اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُرْضُوا وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا وَهْوَ آمٌ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ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 يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا وَقَعَلُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ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 إِنَّا أَرْسَلْنَا لَيْلًا رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنْزِعُ مَا سَكَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا وَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُم كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا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 إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كاشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إنا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 وَلَقَدْ رَاوَدُوا عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا عِيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ صَبَّهَمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرُ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَالْمِنْ مُدَّكِرُ وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنًا الْمَذْرُ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرِ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَكْفَارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ في الزبر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 على وجوه إن ذوقوا ما استسقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياكم فهل من مدكر؟